واحلال بالحلال يعني تعارض الحلال معتقدا الحلال هذه معنى احل لان احل الشيء له معنى يعني المعنى الاول الاعتقاد انه حلال والثاني العمل به فيكون احلال بالحلال اي فعل هو معتقدا حلال وحلوم في الحرام اي تنفس الحرام معتقدا تحريما ولكن الشيخ عبد الله لم يغي الحرام لفونه معتقدا بالتسئل لماذا لان اشياء الحرام خلو وان لم ينه وان لم يعتقد الحرام لكن اذا اعتقد انه الحرام صار تركه للحلال اناله لانه تركوا الاعتقاد انه الحرام مثال لارد رجل اشتنى بشيء خاص لكن لا على انه حرام الا ان نفسه لا تغيب به فهذا له معنى لكنه اذا تركه معتبرا تحريما وانه تركه بالله صار متابع على هذا في هذا الحديث الطوال نعم نعم ادخل الجنه يعني ادخل الجنه والجنة هي الدار المعين التي عادها الله عز وجل للمتقين فيها ما لا علم رأس ولا أذن سنح ولا خطر على قلب بشر فيها فاكم فيها نخل فيها رمان فيها لحم فيها ماء فيها لبن فيها عزل لكن الألسم المطابر لأسماء ما في الدنيا والحقيقة مخالفة لها غالثا مخالفة لقول الله تعالى فلا تعلم نفسهم ما أقفى لهم من قلة أعلم وقوله تعالى في الحديث القدس أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تظن أنه ما لن يكون في الجنة كالرومان لن يكون في الدنيا ان يختلف بجميع انواع الاختلافات لقوله فلا تعلم نفس ما هو في رحم قط يعني ولو كان لا يختلف لكنا لم نهانا قال نعم نعم حرف جواب لاثبات المسؤول عنه والمعنى نعم تدخل الجنه ففي هذا حديث فوائد منها خلف الصحابه رضي الله عنهم على السواه ومنها بيان بايات الصحابه وان هذا الشيء عندهم ايش دخول الجنه دخول الجنه لا كثر الاموال ولا كثر الذنوب ولا السرطه في الجن ولهذا لما قرأ احد الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل ماذا تريد قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذات قال هو ذات قال فأعني على نفسك بكثة السجود أي بكثة الصلاة هذا غفل ما سأل أموالك لا نقونا ولا مواشنا ولا قصورا ولا حرفا سأل جنة مما يدل على كمال غاية رضي الله عنه ومن وعن هذا الحبيب أن الإنسان إذا اقتصر على أصلافه مخطوضة فلا لون عليها ولا يسر من دخل الجنة لقولها أرأيت إذا صليت المخطوضة فإن قال قائم قد قال بعض العلماء فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دفع الجنة فهو رجل سوء ترك الوتر وعطيه رفعه يعتبر معذور على انه مهمل ولا يضر اذا اذا لم يقم من ركعات كثيره ركعه واحده من ذلك يسقط و من فواكه هذا الحديث ان صوم رمضان وكذلك الصروره من اسباب دخول الجنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن فوائد هذا الحديث ان ان لا يمكن على الانسان من الحلال لا طعام ولا شراب الحلال فكم يمكن ان يتمهل الحلال لغير سبب شرعي ممنوع او من كنه ذلك من اللي بس او من الطعام او من المسكوت او من المسكوت الامتناع عن الطيبات بدون بدون سبب شرعي لازم له رزق باذن الله وان بغينا هذا الشيء تحريم الحرام بمعنى اجتنابه والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال طائل أحلاث حرام وحرام حرام هل هو عام أو خاص بإعتبار المحرمات وبعض المحللات فالجواب أنه عام ولهذا قال أدخل جنة قد معه ولدي هذا الحديث اشكالي ان الرجل قال لم اجد على ذلك شيء الفوجم قال نعم نعاني نقص ما كان في الاسلام الذكاه والحج والذكاه مفروضه قبل قبل الصيام يعني فلو قال لعل هذا الحديث قبل ان تفوا الزكاه لأننا نقول الزكاة مرفوضة قبل الصنوات أما الحج فنعم يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرد الحج لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرد الزكاة فما الجواب على هذا الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس لا مال وعلم أنه إذا كان ذا مال خسبه الرجل الزكاة لأنه قال وحرمت الحرام ومنع الزكاة من الحرام أو لا من الحرام إذا الجواب الجواب بالنسبة للزكاة أنه قال لعذى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عالم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأمراض وإذا كان من ذوي الأمراض فتاوخ يؤدي الزكاه لانه اذا يؤديها لم يكن حرن الحرام الذي هو من الزكاه اما الحج فما ايسر ان فما ايسر ان نقول لان هذا الحديث قبل قبل عيش قبل فرض الحج لان الحج انما فرض استنت الكافه او العاشر وان قوله تعالى واتم الحج وامن لله فهذا فرض اجمامه ابتداءه ومن فوائد هذا الحديث ان الجواد بنعم اعاده للسوء لان قوله ادخل الجنه قال نعم يعني ايش يعني تدخل الجنه ولهذا لو صير فضول ثقيلا له اطلقت امراتك قال نعم تطلق تطلق لاني قال له نعم اطلقت ولو اوجب الوري العقد قبل الشهود وقال له للراوي ز الولشي كمان فقلنا له اقبل قال نعم يكفي في القبول أو لا يكفي يكفي لأن نعم كإعادة السؤال وهكذا في كل موارد نعم يعتبرها, يعتبرها إعادة للسؤال طيب لو سئ أوقفت بيتك قال نعم ماذا يكون يكون وقتا اذي اكي ادي اتاح سيارتك على فلان قال نعم يكون اقرب البيت نعم لو عامل نعم وبل نعم ولم تطلب ذلك هذا بل يقاطعك لكن لو قال نعم نطنع لو كان عام هل يطلق قلنا اذا كان عارف العربيه فانه اذا قيل له الم تطلق زوجتك قال نعم لا تطلق ان اذا كان عاميا فان قوله نعم بمعنى قوله بلى فف فرق فرق هذا ان يعني كتب نعم هذا يكتب قرات عشان الناس تكتب قرات تخيل نعم ماذا تريد ان نقولا؟ اهلا وسهلا. اقول ماذا نريد ان نقول له؟ امك عارف او كذا لا يحبه قال امك في الحمار. هل الصحابه كلهم؟ وهل الرسول عليه الصلاه والسلام قبل؟ هل اراد ان تجد الاثاث؟ الجواب لم يجدوا والصحابه لم يفهموا ذلك. ولن يفعلوا هذا الجزء ثم كفت السجون لو, لو تنزلنا على تهنة هذا البريد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يسجد ثم يسجد فيسجد ألف سلسة لإخلاص دائرة هذا أحد يفعل معنى ولكن المعرفة فرز تسجيل كتابه الصلاة لكن اكبر عن الصلاة وما سمعت احدا في ذي هذا الفهم لكن سمعت ان بعض الناس يسجد باب السلام لاعتقاد باطل جدا معالي الحبيب فهل انه يفعل هذا الاعتقاد الباطل عندنا نعم الشيء الملاكم قالوا اني على نفسي في كثره الصيام نعم اجتهد لدي على ان مثلا تراث الليل افضل على النهار من الصيام وعدم اصاره القيام اول ما لدي ادراك انه راجع اساس الليل في الحديث لا هل في <تصفيق> دلاله على هذا لا اقول انت انت متفلي نعم حديث ما قلت حتى بالنهار لو صلى الانسان في حق ركعات كثيره والعلماء مختلفون هل الافضل اذا على صوره مع السجود مع تاصيل القراءه او الافضل اثاره القراءه مع تقسيم السجود ادى قبر السجود مثلا الانسان يقضي نصف ساعه ساعه من الزمن فهل الافضل ان يقلل القراءه ويقضي في السجود او الاخر ان يكثر القراءه ويقصر من السجود في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله وذلك يان السجود افضل بهيئته من القيام والقيام افضل بذكره من السجود لانه خلاف كتاب الله عز وجل ولكن الصواب ان ينبغي ان تكون الصلاه متكامله يعني ان اقارئ القراءه اطول من طول السجود كما في ذات القسم فوان قصرت العلا قصرت الركوع والسجود هذا هو قبل تصدي المسلم نعم خلي خلي واحد مفهوم حديث اشكلا يعترض بايه مفهوم ثاني تستلائك ان لو نقوم اي يا محمد انك اذا لم تحكم الا لن نحكم وما اكثر العقوبات التي تلد اذ تشعر الانسان بسبب اضاعه حق الزوج وقد قال الله تعالى وقت فيذنه لا أعطى صيب أن الذين ظلموا منكم خاصة نعم ما نقول في قول من قال تقسيم الحياة لمنذور ومدموم نعم غير متوجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحياة خيرا كله فبرا يأتي بخير فنقول في مثلا من ترك منكرا حياءا أن هذا جب وخور وليس حياءا يعني من ترك منكرا أولا مثلا في هواتف عقل من ترك إن كان منكرا نعم نعم يعني ما يعتبر حياء في الشرع وانما ثمن جبن لا, لا الصحيح التقسيم كما قال كما قال عبد الله ان الله لا يستأمن نعم كما قال سبح الله ما من ناس الذين ينكرون كلمه التوحيد لا توحيد ايش؟ ايش دعوه الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه ويقولون إن الإيمان بتوحيلة غموبية يكفي في دخول الإسلام يستجدون بقوله تعالى إن للذين قالوا ربون الله ثم استقاموا نعم كيف أنه سعى عادة؟ هل هم أن يستقاموا؟ وهل يمكن أن يستقيموا وتطيعوا توحيلة غموبية؟ نعم نعم نعم نعم نعم هم نعم نعم هذي معظم ولا أعظم أن يستجدون بهذا نعم نعم لأن كل إنسان يضغر على الآية يفهم أن من لم يعد الله وحده لم يستخدم فهو الحقيقة اللي المهم يلحق أجمعه إنته إنت لو إنته لو إيش؟ إنته لو إنته لو فإذا دمنا للآخر صلى الله عليه وسلم نعم إيه الحديث من كلنا إيش؟ الحديث سيرنا النبي عليه الصلاه والسلام اذكروا اولاد يقال المالعي مرات ولا عنده سمعات وفي القران وصف لما هي الجنه وكيف التوفيق بين ذلك نحن احنا نعرف من وصاهم ان عند الجنه المعاني فقط ان حضراتك سيكون عيان رؤى ولا ان سمع حقا لأن العديلنا لا رأتوا من ذا رمان الجنة, ولن الجنة, ولن الجنة نعم. نعم. ولا نتنقل الجنة ولا نتنقل الجنة ولا نتنقل الجنة ولا سمع أيضا بأسواد الجنة أسواد الأسجار ولا يتحدث ولا أسواد الحرغين شرح مبادئ النبي ما معنى حرام الحرام اشياء حرم ومعنى احراز الحلال تعالوا نتذكر ويوجد معنى اخر قال النقوشي وان تعتقد ان الحرام حرام لو يعني اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك ان لم ترى بالحكم الشرعي واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم ترمي بالحكم الشرعي فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حرام فتسير الشيخ رحمه الله فيه شيء من القصور نعم كل ما قال الشيخ رحمه الله الحليم الثالث والعشرون عن أبي ماد عن أبي ماد عن أبي ماد الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطهور شفع امنا فسبح لله حمدا امدا وسبحان الله والحمد لله فمن ام في او كم لم ما بين السماء والارض وخلق نور وشدة البرهان واصف نور والقران حجه لك او علي كل هنا يعض فداءه المشتهى فمعكيه فمعكيه براقم وانهارام يقول لك رمضان عليه السنه ان ترو شجرنا ان ترو شجرنا انت مثل وذلك من الايمان تخميه وتخيه تناول الطايا بالطوب ورجعنا في ثاني الطاعه فلاحظوا ان شطر اليمين النجمان اما سر وانما طرف واتخذ جبا ووجه تجاه وهو الحمد لله تمجد بالجهاد يعني نقول طال الحمد لله ينتقل من جنبي أي المدان الذي يتوزن به الأعمال كما قال عز وجل ونقع الموازين بالمطيانة فلا تظلم نفس الشيء وإن كان من قال حربة المنصر من الأتنابية وكفر بنا حافظ وسبحان الله الحمد لله تملئان أو تملئ أو هل شك نظام يعني هل قال تملئان ما بين السماء والأرض أو قال تملك ما بين سماء وراء ونعنى لا يختلف ولكن لحرص الضوء على تحرل الأثار يطلب منهها سبحان الله وحمد الله فيها نفي مؤفات النفي في قول سبحان الله أي تنظيمها لله أدو جد عن كل ما لا يلق منه والذي من نظام الله عنه ثلاث اشياء هذا اللي نذكره لو عن ثلاث اشياء اول كتاب النص ثاني ممكن ان يتفرد بشكل ناقص الثاني ان ناخذ كمان فكنا النموذج اللي بنكون بينا الثالث مشابهته المطلوب طيب إن شاء الله إن أدريه ما هذا قال الله عز وجل وتوكر على الحي الذي لا يموت فنبع عنه نوت لأنه نقص وقال لا تأخذ المسنعك ولا نوت فنبع عنه السنع والنوت لأنه نقص وإن شاء نقص الكمال قال الله تعالى وعلى صلاة السماوات والأرض وما بينهما في ستك أيام وانا نستمع من الموجود خاض هذه الوقات العظيمه قال يوم ان ان ان يكون بعضها نقص يا كانعاء واعياء فقال وانا نستمع من الموجود حديث في ليش نقص كما نجد نقص كما الثالث مشابه للموجود يقول الله تعالى لا يستخدم ذلك الشيء ونصمعه بصير حتى بالكمال من يواثمان المخلوق فالله تعالى لا يمثل لا يستخدم ذلك الشيء ونصمعه بصير فإن قرى طائرة المماتذة المخلوق نص فلا حاجة إلى ذلك ووجه كومي مماتذة المخلوق نص صريح أن تمثيل كامل بنا بصر يجعله نقص بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص أدرم إذا قلت أن السيف أنظر من العصر والحقيقة أنظر من العصر لكن يقول أنظر من العصر معناه أنه سيف ربيع قارنته للعصر فهو يقول نقص على ننص على نكرة الماثرة أولا لأنها جاسة ورعا <تصفيق> لذلك من الشيء الثاني أن تمزيل الكامل من عقصة العلم ناقص فهذه الأشياء التي ندى الله عنه ويطلب منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يعد أن أنا محمود أرغب أرفع أرغب ألغب لا ألغب ألغب أرغب أرغب أرغب أستفاة النقص أستفاة النقص إن شاء الله أرغب زين نقطه تمام فينا وصلنا بس سهل مشابه المخلو مشابه اولى المرضله نعم مشابه ممثلة. مشابه عمره مشابه ان جاء نقطه المخلوات بعد لأ النمج عن نعنه النمج النمج النخل في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى ورقد خلقنا السمع وعادة قال أين أنت عبد الله سبحانه عن نشكل نشكل كيف <تصفيق> لأجمقل نعم يا مش ما نسوي لهذا الحد نعم قالوا تعالى وقالوا ان الليل مديله وقالوا لا تحطوه زين قول ان نفس نفس السماء يعني قالوا تعالى لقد خلق السماوات والارض في سته ايام قالوا انا نسونا قالوا تعالى وقد فراغ الثمرات ونبذها في ايام ونا سنات مليون و... اي تعب ولا ايها قول تعالى في <تصفيق> مشاء اخرى نعم هو جاره لكن ما عندنا هيك كان يشهد وهو سنت اضرب واعلم ان قولك مثل مماثلات او لا قولك في المشارع اولا يعني هذا يرجع الى اجاب القران الثاني وقل لنا نتوقع لنه صعب على أكثركم الله المهم أن نقول نفر المماثلة أولى من نفر المشابه لأنه اللفظ اللي جاء بالقراء وكذلك سبحان الله وحمد الله الحمد يكون على طباته فناء فتكون هذه الجولة سبحان الله ومحمد الله فيها نبي نقص في الأنواع الثلاثة وإثبات السماء فمثال ألقى تغير ما بين السماء وراء ومن الذي بين السماء وراء نسال لأعلمه لا أن الله عز وجل وظاهر الحديث أنها تغير ما بين السماء وراء ليس بمطار نظيم ثقتي فوحدة بل في كل المناطق قال و والصحاب له السلام الثاني من الناس نور نور في القلب ونور في الوجه ونور في الصدر ونور في الحشا كان حديثه وجل تجد اذا فلت اصرا الحقيقيه التي يغرق بها قلبك وتحشر جوانحه تحس بان قلبك الثناء و وتنتجي بذلك راجع الحسن ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اقتراعه عليه في الصلاه والصداق روحا الذهان الذهان ذلك واصدق بل المال للمحتاج تقرباً إلى الله عز وجل بل المال للمحتاج تقرباً إلى الله قرهان أي دليل على صدق إيمان المتصد وهذلك أن المال محبوظ للنفوذ ولا يبدأ المحبوظ إلا في طلب ما, ما هو أحب وهذا يدل على الإخلاص الإيمان المثبت وهذه هي سمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمها الصبر فهم والصبر هي أن أصبر حب النفس حب النفس أن ناجي الصبر عنه وعليها قال عبدالعلم والصابر ثلاثة والمعرفة صابرنا عن ناقية الله وصابرنا رضاعة الله وصابرنا على أرجال الله إن جميل صابرنا عن محارم الله بمعنى أن تحفظ نفسك عن ذلك المحاربة حتى مع ذلك السبب نشاء الإنسان حددته نصر أن يرمي أولي الله كما تعنى نقول هذا صرح أن؟ إيش؟ أن نحن يرمي أولي الله وكما جرى ليوزب عليه السلام نرى امرأة العديدة تعين امرأة العديدة تعطو الى ناس يا رجال الله في خان هي اضلم ما يقول الجبل لانها غلقت ابواب وقال هيكل تقول ناس يا رجال الله فقال ان المراد به السجدي احسن ما هو بعدين ها ان من رب احسان الوالد ان دخلت في طارقه <تصفيق> <تصفيق> واحد واحد ين ان من رب احسان الوالد يعني ان يكون في اهلك فانراه ومن كنت تتشاء هم هم بها كما قالت زوجها ولقد هم مثلي وهم انا لولا ادرك هنا فصبر وإيمان العالم مع قوة الدائل وانتباء الموانع هذا صبر عنيش عن ناصر وكما أخبر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة هل لم يضل يضلهم يلا وفي ظله يوم لا يضل إلا ظله وذكر منهم الشاء نعم رجل أن دعاثهم رجل أن دعاثهم بعد زياد نصر من مجمال فقال إني أخاف الله الثاني الصبر على بعض الراحة كأن يحدث الإنسان نفسه على الطاعر كإنسان أراد أن يصبح فدعته نفسه إلى الكسر إلى الضراش إلى الطعام الذي يلزل بحياة خدمين إلى محادثة الإخوان ولكن أولا نفسه بالقياة المستوى فهذا صبر يجب على بعض الله الثالث صبر على أقدار الله فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلاقي طبيعة وما لا يلاقي الذي لا يلاقي طبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه لا يلاقي ولذي لا يلاقي يحتاج إلى صبر لأن يحدث نفسه عن التسخط اذ كن بين هل القول او التثرب اذا انا استنبطنا حدث قال عن التصرف القلم وان نقول ان من نبدا في هذا وجه قال لي سام ان لا بالوي والسبوع كما قال الوجاهلين هكذا ندرس ان لا يشق الجنوب ولا يطم خدوث وما اشبه هذا هل نسمي ايش ؟ صبر مع انه كاره ان يقع هذا الحال لكن صبر هل نقول انه صبر على اقدار الله هناك مرتبة خوب الصبر وهي الزضة باقدار الله أكمل حراما من يخسر على أفدار الله والفرض أن الصابر قد تألم قلبه وحزم وانكسر لكن من عن نفسه الحرام وغاضي لا الغاضي قلبه تابع لقضاء الله وقبل يرضى ما اخسره الله له ولا يهنه سواء تمشي مع قضاء وقدر فانجابا الله ولماذا قال ابن العرش ان النقيضه اعلى حال من الصبر وقال ان احتبر واجد والذي لم يجتهد الصبر اين الكمال لا كما انها اكبر يقول ان من حاكم هو صبر فالافضل الصبر صاح لان طاعتنا حبس النفس وإبعاد الذنب ثم تطور عن المعصيه لان فيها شرط النفس لان دي مكفه نفسي عن المعصيه واخر شيء الصبر على الاذى دي اعمال القول الداحله اللي بنجيبها فإما أن تصدر صبر الكرام وإما أن تسلو البهاي وتنسى المصير هذا من حيث الصبر أما من حيث استعدر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن مأسيا أشد من معاناة الصبر على الطاعة أليس كذلك؟ لو أن إنسان كيئ له دارش بالخبر مثلا dan mojeda da da. Vo goes to heat. Wa yajib mu'anata min min adam shur. Fa wa ashadd 'alayhim an yatajayara hatan. Lashan. Tulan ki law kan shab. Wa di'atuhum laha. Ila nash. Wa nahyan. Wa al-makan khali. Wa ash-shurub jaffa. Fa amal هذا جي صغوبة أولا نجيب جمعنا في الصغوبة أسعب مما لصدع عشينا بك فهنا قد نقول سواب الصبر هنا أعظم من سواب الصبر على الطاعة لما يجبه هذا الإنسان من المعنى وهي سؤال أول خليب الظوالي خليب الظوالي ويقول والصر يقول لا تعرفي عنه المياه ولا نطبق منه والمطر عليه هم وذلك ان المياه في الحراره كما قدما مثلا جاءت الشمس يا ان سبيل الحراره اثرت في حراره البلاد يعني ان حراره مرت شاع على الناس ولهذا الجامع صار نور مشع الصفا بيان بما يولده من المشقه ومن المعاناه تلاخ من الدروب طيب يخش الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما معنى قولي قولي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي نقله عن ماورث للكلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئ لا ما معنى, معنى جملة هذا نعني جملة اذا لم تستحي فاصنع ما شئ نعم ايه هنا يعني نعم الثاني الذي هما عليه المانع الاول يتعلق بالفعل وهو ان من لا حياء عنده فانه يفعل ما شاء ولا يبال والثاني يتعلق بالفعل وهو انه اذا كان الفعل مما لا يستحى منه فافعه ولا ولا تبال وكلاهما صحيح طيب ما عرف عن من سبق حكمه هيثم انا حافظ الشاهد نعم ورد احد بشارعنا ما شهد شارعنا بصحته نعم ما شهد شرطه اللي بالضلال نعم وشارك بشهاده يعني ما دام انشروا بهذا ولا هذا انشطه في طيب وهذا يذكر على سبيل الموعظه لا يذكر نعم في اني اعتقد الناس تمام يذكر الليل خيفا يعتقد الناس رحمه الله طيب ا قوله لا اسالوا احدا عن لا تسالوا عنه احد غيرك ما معنىها؟ ما معنىها؟ ما المقصود منها؟ نعم نعم يكون حداً فراقلاً جاءنا عن معنى أن لا أسألها يكفينا عن كل سؤال طيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانب ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قل امنت بالله ثم استقر طيب الأول امنت بالله امنت بالله اي مقتضى من المقتضى لا لا قصير. هل هو يتعلق بعمل جواره ولا يتعلق بالعمال الباطنة والاستقامة العمل الظاهر تمام هل لهذا القول شاهدنا قران الاخ نعم لا عليه ما فيها ذيك الايمان نعم نعم ان الذين قالوا ربنا ارينا المستقيم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تساند تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر طيب نبهنا على كلمة يقولها الناس ويدارج عندهم وغيرها أولى منها عبد الله نعم التعبير التعبير بالملتزم عن من تمسك بالدين وصوباً يقار المستقيم كما جاء في القناة والسلام وكل ذلك نانا ان نفقها يعنون بالملتزم من يفزم كان الاسلام ولو كان كاتبا حيث قالوا في كتاب الحدود تجب اقامه الحج على كل بالغ عاقل ملتزم وادخل في كائن الملتزم اليهود والنصارى نانا يا عبد الله لأن الله قاد ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحلالك الحلال وحكمت الحرام طيب حسن يعني لا أفضل من اعتقال أنه حلال أو أنه حرام لأن هذا النقطه مش هل يا ما هي الجنه سعد الذي عبد الله العباد المستقيم نعم نال عين فيها التي لا فيها لا ينتصر هذه من نال عين فيها رات يعني الناس في من جنن عنيا كيرش الجعادلون المتقين ما لا اسمها ما, ما له علاقه الان نريد ضميرا يربط هذا بذاك في الجمله او الكلام فيها ما له علاقه هناك اشاع كم قال رسول الله عليه وعلى اله وسلم الطهور شطر الايمان ما معنى اتفضل <تصفيق> لكن ما التبوهر كيف التبوهر كيف ما مراد الدكتور كيف صورتك يا معلم كيف نعم دعنا انا نكتبه ماشي الحال مين يعني صور الصور بالماء زي لكن نقل المعنى ده عبد الله طيب صحار القلب والبدن صحار القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك والبدن من من الاحداث ما هو مكونه شطر الايمان نعم تخلي وتحلل طيب تخلى عن الاداء والانجاز المادي والحسيه وتحلل بالطاعه بالاعمال الصالحه فارتقى افضل نعم قولكم الان او تملوا ما بين السماء والارض موسى يا قاصدي كم الان او كم او هدي او اجتماع انحنا هنا ها عشان الوضع نعم شكن رائع تم الآن او قال فلما ما بين السماء والارض نعم نكمل اكثرات وشرفناها وا نعم واستدرك البرهان الى اخر اصفوف الاولين اي نعم أقسام الصبر صبر. نعم شهرها طيب نعم أقسام الصبر كم <تصفح> اللي رفع <لا في> أي <تصفح> نعم أرفع يدك نعم لا تحسر أعطينا أقسام لا تحسرها نعم نعم تمام طيب الصدق على طاعته معناه الاخ ارفع يدك اين يعني ايش مجاهده الناس على فعلها وحفظ النفس على فعلها تمام طيب وليكن بالاخلاص والمثابره يجب ان تصب نفسك على الاخلاص والمثابره حتى قال بعض الصحابه ما جهزت نفسي على شيء مجاهدته على الاخلاق طيب الصبر عن نسيئه الذل الاخ صاحب العنان يلا الفارض طيب الصبر عن نسيئه الذل ما معناه حبس النفس عن فعل المحرم كده احسنت اصر على عقل. على اقنان الله يتسالم هو في عدم الصف هو استغناء من ثاني اول قول اذا حبس النفس عن التخض عن ما قدر الله سبحانه وجل ما نعم القلبي عن تسقط القلبي والخول والتسل طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لإعطال الله ينقسمون إلى الأخ ما هو نعم طيب بسم الله وش نسوي نراجع نعم نعم قلنا القسم الاول من يتسقط وزه ويجعله سب الله الزوج يعني او نقول هذا دون او ما اشبه ذلك والثاني اني اسف الراوي هي هذه ما ذكرناها ولا حاجه لذلك طيب هؤلاء هذه اقسام نسب النسله لاختار الايه او الجوجل ما الفرق بين الصبر والرضا نعم ثم ما الفرق بين الصبر والرضا لاخذنا الح نعم الى ان صار يكون بالرب نعم زياده على طريقه نعم يا ابو ما هذا والله على عالم يعني يكون الانسان يتساوى عند الامور الف ان القدر يؤذي والسلامه لانه يقولنا ربنا عز وجل فلو يشاء والصابر نعم يعني يكرم ما وقع وليس عنده سوى ان ما وقع وما وما لم يقع لكنه حابس النفس الصابر طارق ما حاله فهم ان ما لا وقف الصبر بانه مغير يعني في نور المحراب الصبر في احراق لأن الصبر حر مر كما قيل والصبر مثل اسمه مر ملاقاته ولكن عراقبه أحلى من الأسر تمام طيب انتهينا إلى قوله القرآن والقرآن جذب لك أو عليك القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عند الله تعالى لا تبديل لك ولا تغيب ولهذا وقف الله جبريل الذي هو رسول الله الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانهم قول امين قال لهم جل انه لقد رسول كريم ذي قوه عند للعرش مكين مطاعن ثم ايش امين ليتبين انه عليه السلام امين على القرآن قوي على حفره وعلى اتلاعه المينة هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونذر به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل وقد ذكر الله تعالى عنه بعد أن أقسم قسم عظيما فقال فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون بمعنى اعلموا كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير المعنى اعلموا إن لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإنه وله لقرآن كريم في كتاب مكنوص وهو اللهم حفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة وليس الضمير يعود على القرآن أو المصح فهو يعود على الكتاب المكنون وكونه في كتاب المكنون هل معنى أن القرآن كله كتب في له المحفوظ؟ او ان المكتوب او ان المكتوبه في لوح محفوظ ذكر القران انه سينزل وسيكون كما هو الاول الاول لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل ان ترى تخلق السماوات والارض ب 50000 سنه وفيه العبارات الدال على المضي مثل قوله واذا قرات من اهل جبوى يوميه من قاعده الكتاب في قول قد سمع الله قول ابي الجدل وهو حين كدارته قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه لم يسمع لان المجادله ما خلقت اصلا فتا تسمع مجادله فالجواب ان الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ كان انه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون هكذا قاله الشيخ حسان بن تمي رحمه الله وهو ان الناس اطمئنوا لهم نفس وكنت قبلا اقول ان لدي في الامر محفوظ ذكر القران بلا القران بناء على انه يعجز بلفظ المضى قبل الوقوع وانها لفي قوله تعالى عن القران وانه لا في زبور الاولين والذي في زبور الاولين ليس القران الذي في زبور الاولين ذكر القران والتمني عنه ولكن بعد ان اطلعت على كلام الشيخ الاسلام جزا الله خيرا انشرح صدري الى انه مكتوم كلو محفوظ ولا مانع عن ذلك ولكن الله تعالى عند انزاله الى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكلم به ويوقعه الى جبريل هذا قول السلف السنة في أما اهل السنه والقران ان اهل البدع فحرفه وبدلوا وغيروا قالوا هذا القران ليس كلام الله قد هذا القران ليس كلام الله ولكنه ان عباره عن كلام الله لان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه المعنى القائم بنفسه اللحظه وجلئ واما واما الصوت والحروف فانها ليست ليست الكلام ذات بل هي عباره عن كلام الله فسمعتوا هذا اذا هذا القران اللي بايدينا مخلوق خلقه الله ليعدل عما في نفسه وهذا قول الاشاعره مع الاسف الشديد المعتزله قالوا القران كلام الله عز وجل ليس معناه قال بنفسه لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه اليه اضافه تشريف كما اضاف الى نفسه الناقه وكما أضاف إلى نفسه المساجد وكما أضاف إلى نفسه البيت إذن ما الفرق بين قول أشائره وقول المعتزلة الواقع كما قال المحققون لا فرق لا فرق بل المعتزلة خير من, من الأشائره في هذا المعتزلة يقولون هذا القران اللي بين الذي بين اعيننا كلام الله والاشاعره يقولون عباره عن كلام الله وليس كلام الله وقد اتفق الجميع على انه مخلوق اتفقوا جميع على ان ما بين دفتي المصحف مخلوق لكن المعتزله قالوا هذا كلام الله خلق كما خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وأذاها الله إلي إضافتك تشريف كما أضاف المساجد إلي ومن أظلم مما أن من منع مساجد الله وكما أضاف الكعبة إلي قال تهي بيتي للطائف وكما أضاف الناقة إلي قال ناقة الله الصقيه هذا كلام من المنتهى الأشاعر قالوا لا كلام الله معنى القائم بنفسه وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه وعلى هذا فالقرآن على ماذا في الأشاعر مخلوق ولغير مخلوق, مخلوق لكن قالوا العباء إنه عبارة عن كلام الله والمعتزلة قالوا هو كلام الله هتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعر في هذه النفسة إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر ولو شئنا لعطلنا الكلام لكن يكفي هذا النظر أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام أفهمت يا أخي المعنى قام بنفس الله عنده مو كلم لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل طيب نعود إلى الحديث بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أي جال الخجز لنا كلام الله حقا تكلم به حقا وسمع جبريل حقا ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا صحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى انه كان يتعجل ان يتابع جبريل للافته شيء فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقران استجم الله في جمعه وقرانه فاذا قرانا او قراه جبريل واغاثق قرائه جديد الى نفسي على زوجل لان جبير رسول رسوله رسوله الى محمد فغاثتي على جبير لنفسه لانه الذي ارسله فاذا قرانا في تبيقه ثم ان علينا بيانا التزامات عظيمه ان علينا جمعه وقرانه اخيرا ثم ان علينا بيانا الله اكبر التزام من الله زوجل او شبه على نفسه ان يجمع القران وان يقراه جئيعا من رسول صل الله صلى الله عليه وسلم وان يبينه الحمد لله هذا القران الكريم له فضائل عظيمه ومن من كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رساله اسمها فضائل القران وهي مفيده القران حجه لللك او عليه يكون حجة لك اذا قمت بما يجب له من نصيحه وسبق حديث من الدار ان نصح لله ها ولكتاب وسبق هناك شرح النصيحه للكتاب فليرجع الي يكون حجه لك اذا نصحت له ويكون حجه عليك اذا لم تنصح له بسبب ذلك أقول لا إله إلا الله وأقيم الصلاة وأعط الزكاة أقيم الصلاة وأعط الزكاة في رجل لا أحد وما لم يقم الصلاة فيكون قران ايش حكي عليه والثاني أقام الصلاة فيكون قران صدق الله رجل آخر لم نعثي الزكاة فالقرآن إيش حج عليه والثاني آت الزكاة فالقرآن حجة الله وبهذه المناسبة أود أن يذكر نفسي وإياه إلى مسألة مهمة كلنا يتوضى إذا أردنا الصلاة كلنا يتوضى إذا أردنا الصلاة علاش كذلك لكن اكثر أك... لكن اكثر انسان يريد الانسان ان يقوم بشيء بشرب... بشرف العباده فقط وهذا لا لا يحصل به المقصود لكن هناك شيء اعلى واتم اولا اذا اردت ان توض استشعر انك منتظر لامر الله في قوله يا ايها الذين امنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى آخر حتى يتحقق لك معنى العبادة ثاميا إذا توضقت إذ تشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فإنه قال من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركحتين إلى آخر حينئذ يكون الإخلاص والمتابع ثالثا احتسب الاجر على الله زوجا في هذا الوضوء يعني هذا الوضوء يكثر الخطايا تخرج خبايا لنا اخر قطره من قطرات الماء بعد غسل اليد وهكذا البقيه هذه المعاني الثلاث الثلاثه العظيمه الجليله اكثر الاحيان نغفل عنها فانتبه لهذا كذلك إذا،, اذا اردت ان تصلي قم تصلي انتسب نعم تشعر ان الله بقوله إيش؟ يقيم الصلاه ثم تشعر انك تتابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال صل كما رايتموني اصلي ثم احتسب الاجر لان هذا الصلاه كفاره لما بينه وبين الساعه الاخره وهنم مجر يفوطن هذا كثيرا ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبع بآثار العبادة لا نصطبع بآثار العبادة كما ينبغي وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنقر لكن من من الناس إذا صلى تغير فكره وانها تسلطني عن الحشايا والمنكر اللهم الاقديم لينا يا امن المعاني المقصوده مفقوده طيب القران حجه الله او علي كل الناس ياد يعني كل الناس يخرج مبكرا وهذا من لباب ضرب المثل يغدو اي يغدو في الغدوه في الصباح فدائع النفس يعني الغاضي يبيع نفسه سامعتقها او مزقها ومعنى يبيع نفسه ان انه يكلفها بالعمل لانه يكلفها بالعمل اتعب النفس فباعه ينقسم هؤلاء الباعه الى قسمين معتق وموق ولهذا قال سمعتقها او موق فناتقها او موق بقول متى يكون بيعون نفسي اتاقا اذا قام بضاعه الله اذا قام بضاعه الله كما قال عز وجل ومن الناس من يشتري نفسه بضراء مرضات الله يشتري نفسه يعني يبيع نفسه جلاء مرضات الله فهذا الذي داء نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بالراقه قد اعتقها اعتق من من العذاب من النار والذي اوبقها هو الذي لم يكن بطاعه الله امضا عمره حصصان هذا موق بالله اي مهلك له لما قسم النبي صلى الله عليه وآله أسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له من يكون القرآن حجة له ومن يكون حجة عليه ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان متى يكون للإنسان إذا كان عملا صالحا ويكون عليه إذا كان عملا سيئا وان اريد هذا الحديث كل الناس يخذو فباء عن نفسه يتبين لك ان الانسان لا بد ان يعمل لا بد ان ان حينا واما سفرا ثم قال مالك الحديث ال24 ال24 اللهم اهدنا من فاجئ هذا الحديث الحث على التهور ال51 ولهذل ذلك انه قال الطهور شطر الايمان ومن فوائده ان الايمان يتراى فبعضه مفرد وبعضه مشترك وهو كذلك اشتركنا ومن فوائده فضيله الحمد فضيلة الحمد لله عز وجل حيث قال إنها تملأ الميزان ومن فوائد هذا الحديث إذ فات الميزان والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات جاء ذكره مجموعة وذكره مفردا فقال عز وجل ونضع الموازين القصة ليوم الكيامة وقال تعالى تأماما ثقلت موازين وجاء ذكره مفضا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد السبحان الله العظيم وكذلك في هذا الحديث وهذا الميزان هل وحسي أو ما أنوين قال المعتزله انه معنوي وهو كنايه عن اقامه الادى والقول الصحيح انه حسي له كيفتان وله نساء جوزن بيلا بيلا النار الصالح والسيئ وهنا يريد اشكال شيء يوزن العمل وهو ليس جسما كيف يوزن ولاث بيس وكيف الحمد كامله نظام وليس بجسم والجواب عن هذا سهل وهو ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل الاعمال اجساما والمعاني اجساما فانه على كل شيء قدير عز وجل ألم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو آيتان تظلان صاحبهما وهو وهنا عمل لكن الله على كل شيء قدير أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كرش فليوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل جنة فيطلعون واشتعبون فيقال هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار فيطلعون واشتعبون ويقال أتعرفون هذا قالوا الموت ثم يذبح بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت وهو الموت حسي ولا معنوي معنوي فهل ان نقول ان الميزانه يوم القيامه حسي حقيقي توجد به الامم فمن سيقر السمواذين فؤلاء هم من ومن خفت موازين فقد خسروا انفسهم من فوائد هذا الحديث فضيله الجمع بين سبحان الله والحمد لله لقوله وسبحان الله والحمد لله تملئان ما بين السماء والارض ولزم ذلك ان الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص واثبات الكمالات و... واثبات الكمالات في سبحان و... الله في نفي الرب والنقات وفي الحمد لله اثبات الكمالات وفي ايضا من من فوائد الحديث ان الصلاه نور وفي الحث على كثرة الصلاه ان يتفرع هنا فائده على ان صراط النور الحث على كف الصلاه ولات يرد عليه ان كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات للمصلي الواحد لا يشعر الانسان بانها تمام جواب الجواب ان نقوم ان كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق لاشكرك لا لكن عدم لكن عدم استنار في القلب اللي خلل اللي خلال ان في السبب او في الايمان فمن خرب صلاته بالرياء فهنا خلل في ايش في السبب ولا في الايمان في السبب لانه لم يخلص ومن صلى ولكن قلبه يتجور يمين وشمالا فهنا مان يمنى من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة وقف على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش إما لوجود مانع او لا خلاف سب والا فكلم الله كلام الله حق وكلام الرسول حق انتظر 5 دقائق نعم احنا اتفقنا على تحديد هذا او لو تعال الى يا رسول الله في ذلك الذين امنوا وقموا في بذمره فشنو اللي ماذا عن طيبات لا يقولوا انكرت الله تعالى والله يشهدنا حس اني يعني حس على حد من اضراف ونفيات كون من في التجيان انك لا تعرف النحو الثاني غير منكره شنو يعني كيف تقول ليس فاجي هكذا السؤال على الاشكال الثاني لي لا, لا هذه من مهيه تبعي كل من الطيبات بيان الجسم سلايد ثاني كيف الثاني حتى لا ثاني بيان الجسم يعني كل ما طيب لا من اصبيه نعم سبح الله ذكر الله عز وجل بالكلمات الجميله في هو هذا نعم انا مشاهره مكافه السبر الصبر درجه فاذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج الى معاناه وكلفه ايصابه ولهان نقول اصبر على الشر وصابر على العدو نعم حديث ذكرته عبد الله قلنا ان هي تخصه نعم يرفع يرفع اليدين للدعاء زين شيء اي نرفع اليدين للدعاء نعم والله احنا نقلهم ان ان غصوب الرفع اليدين لا نقول ان نرفع ايدينا بالنتيجه انك بريء او لم تحضر الجلسه ولعنم في وقت حياتك نحن ذكرنا هذا واجبناه وقلنا مختبر عنوم العدل لله ان من عذاب التعارف اليدين انت انفر انسان لدي لكن ظاهر فعل الصحابه انهم لا يفعلون ذلك فلهذا تركها اولا وينفع غيره ينفعوا تركها اولا اين ولك لو فعل المنكر عليك لأنه لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعوا لأيديهم لا يستطيع أحد لك أن يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعوا لأيديهم نعم فيصل شكرا الله يطلب فينا الإنسان أحوالا مع القرآن أحيان يقرأ كيف تفهم وفشور وأحيان يكون أقل من ذلك صحيح هل يكون هذا خجر لك أو عليه <تصفيق> عيلا ما دونك تعمل به نعم وتصدق باختاره فليس من شرطه ان تخشع عند قراءته وهذه المسافه خشوع لها اسباب منها فراغ القلب اذا كان سان فارغا قلب اللسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء نعم واستشعر عظمه القران وعظمه من تكلم به خشى وكذلك اذا كانت الايات مما يوجب الخشوع كايات الوعيد او الوعد هلها اسناد كذلك اذا سمعتها من انسان كالي يث القران وكلمته مؤثره خشعت صلى الله عليه بعد الاomnia مما لا يعرفه من قراءه او ان يظاهر الله ان من يث الى اكتمال من قران كذا اليمامه ادخل الجنه ان سمعه ان كذا اليمامه يدخل الجنه فيكتب القران ايش ايش هذا القران جيه اللي اشتغلوا طوعا و كله كذاب الا ولي خدع خدع من الربح نعم اذا ما غيرت نعم هذه جرا على قراءه لا أوحي. لا اجره اولا اجرهم ما اخذوه من من الدنيا فلاثوابا في الاخر واذا لم يكن هناك باب الاخره لم ينتفع هذا الذي اجره هاني ان هذا كذب هل يجوز للانسان ان يعتقده حتى لو فرض ان ان في اناس تبرعوا مجانا لا يا مست كده واحد شيء ايه اذا راحب خي احيت عملا مصالح غير من الاشياء ف... أولايا؟ أولايا. نعم اي نكر فيها خلاف يعني يعني الفاضل اولاؤه نعم لا لا يمسه الغمر لكن من يوعد على إيش أنت معي أو لا على إيش يعود على من يعود الغمر على ما على أي شيء في قوله لا يمس يوحرش طيب إذن لا سيعدى القرآن ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة لكن وجوب الوضو لمس المصحف استدل عليه بحديث عمر بن حزن الذي صححه الكثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كتب له في جونة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر أعرفت طيب انتهى الوقت من فوائد هذا الحديث الحفظ على الصدقة لقوله الصدق برخان ومن فائده أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل ما هو المحبوب الذي يبدأ في الصدقة هو الماذل يدل على صدق الباذل ومن فائد هذا الحديث الحس على الصبر وأنه ضياء يعني وإن كان في شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل الصبر على الطاعة أو عن المعزة أو على الأقدار قلنا أما من حيث الصبر فأفضل أفضل علىها الصبر على الطاعة ثم عن المعسيه ثم على الاعداء ان بالنسبه للصابر فقد يكون سطره عن المعسيه اشق واشد من سطره على الظالم ويختلف على حسب ما حصل له من المشقه من فوائد هذا الحديث ان حامل القران ان غانم وان غارب ما في مرتبه ثانيه اما الانسان وان على الانسان ما فيه مرتبه سالفه لا له ولا لعله ويتفرع على هذه الفائده ان ان يحاسب الانسان نفسه هل الامر بالقران فيكون حجه لله او لا فيكون حجتنا له فليستعف ومن فوائد هذا الحديث عظمه القران عظم في القران وأنه لن يضيع هكذا سدر بل إما للإنسان وإما على الإنسان ومن ثوائد هذا الحديث بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيرون أنفسهم فمن فمن من باع هذا عمل صالح فقد اعتقه ومن باع هذا عمل سيئ فقد او بقه نعم قال الملك احمر الحديث الراوي 20 عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رضي الله عز وجل انه قال قالوا فيما يغويه الرواية نقل الحديث الرواية نقل الحديث فيما يغويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه وقد اختلف الناس هل هو من لقظ الله أو من لقظ رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال بعضهم إنهم من لقظ الله وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللقظ وقال آخرون بل اللقظ لقظ رسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والمعنى قال الله عز وجل ذلك بأن هذا بقوله وعلم ذلك ب لان هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته يعني لا يقرؤونه تعبدا وانه لا يقرا في الصلاه وان احاديث اصفيجه منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح وكلام الله محفوظ وقالوا اضافه القول الى الله صحيح لانه اذا كان المعنى منضاف اليه نسب اليه القول والقران منون بهذا كل الرسل الذين حكم الله عليهم اجل رساله وهم نادره الاقوام اقوامهم كلهم يتكلمون بها العربيه لان العربيه طارقه ونعها يا جنسب الله القول الي. ونحن القادر لقومي وعاد كذلك وهول كذلك موسى في فرعون كلهم يحكي له عنهم القول وانا اعلم علم اليقين ان هذا اللفظ ليس ايش؟ ليس لفظه اولا لانه لا يتكلم العربيه وثانيا ان هذا القول معجز متعذر بالتلاوه واقوال الامم السابقه ليست معجزه ولا متعذر متعذرا بالتلاوه هذا الاشكال في قول الرسول قال الله تعالى ويكون المراد ان مقاله بمعنى وقال ايضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي اعلى من سند القران لماذا لان القران بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله واسط وهو جبريل والحديث القدسي لا واسطه فيا يكون اعلى سندا من القران واعلم متعد وارى ان يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه عز وجل ولا حاجة ان نقول هل ولفظ الله او لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا لكن نعلم ان هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي لانه مراه الى الله عز وجل مباشره ولا ولا ينبغي ان نتكلف ونقول هل ولله او لفظ النبي لستنا مكلفين بهذا فنقول الحديث القدسي ما ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه ونسكت واذا سالنا سؤال نقول ليس لنا حق ان نتكلم وليس لك ان تسال وبذلك نسكت قال في أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا فضال ندى من الله عز وجل وهل المنادي الآن يسمع المنادي الجواب لا لكن بواسطة من الذي أبلغنا بهذا أصطأ المخفرين وهو محمد صلى الله عليه وعلا وصلى الله وقوله يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبوديه العامه والعبوديه الخاصه اني حرمت الظلم على نفس اي منعته مع قدرتي عليه منعته مع قدرتي عليه وانما قلنا مع قدرتي عليه لانه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء اذ لا يثنى على الفاعل الا اذا كان يمكنه ان يفعل او او لا فالسائل السؤال مثلا هل يقدر الله ان يظلم الخلق فالجواب نعم لكن نعلم ان ذلك مستحيل بخبره حيث قال ولا يظلم ربك احدا وجعله بينكم محرما اي سيترته بينكم محرما فلا تظلم هذا حفص معنوي على قول جعله بينكم محرما اي فبناء على كونه محرما لا تظلم اي لا تظلم بعضكم بعض يا عباد كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلك كلكم ضال اي تائه عن الطريق المستقيم الا من هديته اي علمته